بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما تعدون على واقع فاذا النجوم طمست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 124. كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويله يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءه وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَّقُوا إِلَّا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ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 يطيقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل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 المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ المكذبين وإذا أقيل لهم وإذا أقيل لهم مركعون لا يركعون ويله للمكذبين فبأي حديث بعده